يا رب نفسي هافت مما الم بها فزكها يا كريم انتاليها همت اليك فلما اجهدت تابرت اليك فحنت قبل حاديها يا من لدار غدر رضوان خازنها أحمد الرحمن بانيها قصورها ذهب والمسك تراب لا زوال له ولا كدر فيها يا ربي ونعيمها مستمر وفيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكما قال ابن عباس ليس في الدنيا من الجنه الا الاسماء فيها لبن بس مش زي اللبن فيها فاكهه ونخل والرمان ها فيها اعناب بس مش زي العنب هو الاسم بس اسمه عنب صلاه واحد مره يقول للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله ثيابنا في, في الجنه ننسجها بايدينا أم تفتق عنها ثمار الجنه فضحك الصحابه فقال مما تضحكون من جاهل يسال عالما <سؤال> يا عربي انها تفتق عنها ثمار الجنه تحب تلبس هدمه ولا حاجه قميص ولا اي حاجه تعجبك بقى من مباح اهل الجنه على طول زي الثمره اتفتحت جامدك في السؤال بتسأل شو عايز كذا ولا عايز كذا ولا كذا وكذا. اي شيء يخطر ببالك تلاقيه قدامك ده حتى مرة كما في الصحيح حديث ابي هريره ان رجلا في الجنه تمنى على الله قال له ربي اني اشتهي الزرع نفسه افلح لو في الجنه ونعمها نفسه يفلح يزرع ارضه ويحرق ويتعب ويشوف اللي مش عارفين. فاذن الله عز وجل له هو رمى البذره من هنا لا شجره فورا فربنا عز وجل بقول له ايه قال لفع يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء فقال رجل والله يا رسول الله لتجدنه قرشي فالجنة دي هذا وصف كما وصفه الله عز وجل وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة البليغه فيها ما فيها ما لا عين رأى ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تعرف زوجتك, تعرف زوجتك في الجنة ترى مخ خساقي من وراء سبعين حل لبس سبعين جلبين ولما تشوف الساق بتاعتها تشوف اللي جوه الساق تعرف في الساعة اللي هي كلها أزاز ها مع التشبيه طبعا سبب التشبيه تعبان قوي بس هو ده اللي جاء على بالي ها تشوف العقرب وبيجري والترس وبيلف مش عارفين الكلام ده اهو بقى الأوردة والمش عارف ايه والاعصاب والبتاع ده متعة ها تبص تلاقي كل ده الساخ دي عن زجاج وخلقها كله من جوه انت شايفه مراع سبعين حل واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكاً كبيرا لا تصل عينك الى اخره ما تقولليش الشمس بتغرب فيه ولا الكلام ده لا ده اخر رجل يدخل الجنه عنده قد الدنيا عشر مرات ده بقى اللي هو ما عملش حاجه خالص اتشوى في النار وظل يدعو الله عز وجل يقول يا ربي احرقني ذكاؤها وقشبني ريحها أربعين سنه حد ناخذه الله عز وجل اول ما خرج منها بس والتفت إليها قال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين ما يعرفش اللي فيه كلهم سبقوا أولي الجنة على سر المتقابلين هو بس خرج منه بس وبعدين تعرفين الحديث بقى فضة يتضرد لحد ما دخل الجنة قال ربي وجدتها من الدنيا زحمة ما مكان قال أترضى أن يكون لك ملك ملك من أهل الدنيا ماذا سدقوا دوت دوة ليه راح ضحية نبعين متر أخوه ضربه ولا قتل ولا أشار ولا بتاع أو طردوه فضل على الرصيف لحد ما ماتوا وراح ضفن كمان في قبور الصدق كمان عشان حتى ملوش قاف يملوه ملك ملك من أهل الدنيا قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال للأصحابة ألا تسألوني مما ضحكت قالوا مما ضحكت يا رسول الله قال من ضحك رب العزة لما قال له العبد ذلك قال أما إني لا استهزئ بك ولكني على ما شاء قادم أدخل الجنة كولك عشر امثالها